أَمْ يَكُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ ثُوَرٍ wandho omanis ta fatsu wandho omanis ta fatsu فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُنذِرُ بِهِ رَبِّي فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف نُعْم فِي لَيْلٍ أَمَّا نَظُمٌ فِيهَا وَغُمْ فِيهَا لَايُبْخَسُونَ كُلَا